بتحيرنيها شتاء والصيف يتعارك عليها, عليها. <متكفش> عليها. عليها. شتاء والصيف عندي يقول الصيف بيصير مهدي زماني يقول دان على خدي زماني يقول دان على خدي اجيب منين يحتويها اجيب منين فصل الفصل يحتويها biha لك مولدك فتحي ربيها شتاء والصيف يتعارك عليه شتاء والصيف يتعارك عليه يقول الصيف يريد والشتاء يقول اذا يبقوا هيك المسل الطول اله الكون جمع كل الفصول إله الكون جمع كل الفصول صارت لك فصل خاطر تجي هي أجيب مني الفصل اللي يحتويها مني الفصل اللي يحتويها ولدك بتحيره بيها شتا والصيف يتعارك عليها إلهل كانادي رضيتني يطحى السماء للمهد الصغير نهارو اللي طلع البي فرد حين نهار وليل طلع البي فرد منظر صار لا يوجد شبيها يجيب الدنيا فصل منظر صار لا يوجد شبيها يا لمتوليدك تحيره بيها شتغص في تعرك علي ولدت بت حيره بيها شتا والصيف يتعارك عليها <تصفيق> شتا والصيف يتعارك عليها <تصفيق> نباوع للسما يا المهدي اليوم نصلي للقمر وتصلي للنجوم نهار وصامت غيوم بس طلعت نهار وصامت غيوم طلع مثل الشمس وجهك عليها عليها اجيبني الفصل اللي يحتويه اجيبني الفصل اللي يحتويه لا حولك تحيى بها شو توصف فيك سكت <تصفيق> عليك